الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المصلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ووقفنا في المرة السابقة عند قروج الحسن سيد بن رضي الله عنه إلى الكوفة وذكرنا بعض النصائح التي قدمها له بعض الصحابة ونستكملها اليوم نعيد نصيحة عبد الله بن عباس رضي الله عنه للحسين صفحة 123 وجاءه عبد الله بن عباس فقال له يا ابن عمي إنك قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراقي فبين لي ما أنت صانع قال إني قد أجمعت المسيرة في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى فقال له ابن عباس فإني أعيذك بالله من ذلك أخبرني رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فإن كانوا فعلوا ذلك فاسر إليهم وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال ولا آمنوا عليك أن يغزوك وأن يغزوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك و ايستنفر اليك فيكون و ايستنفر اليك فيكون اشد الناس عليك فقاله الحسين و اني الله وانظر ما يكون فلما كان من العشيه او من الغد اتى الحسين عبد الله بن عباس فقال يا ابن عمي اني اتصدر ولا اصبر اني اتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستصار فأتى الحسين عبد الله بن العباس فقال إن أهل العراق قوم غدر فلا تقرب النهو أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليه فإن أبيت إلا أن تخرج فسير إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا وهي أرض عريضة وطويلة ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية فقال له الحسين يا ابن عمي إني والله لا لأعلم أنك نصح مشفق ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير فقال له ابن عباس فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه ولده ينظرون إليه هؤلاء الناصحون هم من أصحاب الرأي والمعرفة وقد كانوا صادقين في نصحهم وعلى صواب في رأيهم قد اجتهد الحسين واجتهدوا ويبدو فيما بعد أن اجتهادهم قد أصابوا فيه وقد أخطأ رضي الله عنه في اجتهاده وأثناء خروجه من مكة لقي رجل من العراق فقال له أخبرني عن الناس خلفك قال القلوب معك والسيوف مع بني أمية والقضاء بيد الله وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين مع ابنيه عون ومحمد ابني عبد الله أما بعد فإني أسألك بالله لما انصرفت حتى تنظر في كتابي فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالسير فإني في إثر الكتاب والسلام وقام عبد الله بن جعفر إلى عمر بن سعيد بن العاص فكلما وقال اكتب إلى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان وتمنيه فيه البر والصلة وتوثق له في كتابك وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع فقال عمر بن سعيد اكتب ما شئت واتني به حتى اختمه فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب ثم اتى به عمر بن سعيد فقال له اختمه وابعث به مع اخيك يحيى بن سعيد فانه احرى ان تطمئن نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك ففعل وكان عمر بن سعيد عامل يزيد بن معوي على مكة قال فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر ثم انصرف بعد أن أقرأه يحيى الكتاب فقال أقرأناه الكتاب وجهدنا به كان مما اعتذر به إلينا أن قال رأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت فيها بأمر أنا ماضي له علي كان أوليا فقال له فما تلك الرؤيا قال ما حدثت أحدا بها وما أنا محدث بها حتى القاربي. ربي قال وكان كتاب عمر بن سعيد إلى الحسين بن علي بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن سعيد إلى الحسين بن علي أما بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك يبق وأن يهديك لما يرشدك بلغني أنك توجهت إلى العراق وإني أعيذك بالله من الشقاب فإني أخاف عليك فيه الهلاك وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد فأقبل إلي معهما فإن لك عند الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك الله بذلك علي شهيد وكفيل ومراع ووكيل والسلام عليك قال وكتب إليه الحسين أما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كأنه يعني نفسه تقول إن أنا شاقق الله ورسول أنا أدعو إلى الله وأعمل صالحا ومن المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخف في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا مخافة في الدنيا يوجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام أما عبد الله بن الزبير فقد أتاه أي أتى الحسين بن علي وتحدث معه ثم قال ما أدري ما تركنا ما تركنا هؤلاء القوم وكفونا عنه ونحن ابناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونه قبرني ما تريد أن تصنع فقال الحسين والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوف وقد كتب إلي شيعتي بها وأشراف أهله وأستخير الله فقال له ابن الزبير أما لو كان بي بها مثل شيعتك ما عدلت بها قال ثم إنه خشي أن يتهمك فقال أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر هنا ما خولف عليك إن شاء الله يعني كأنه بيقول له الطريقة ثانية إن لو أنت في الحجاز أحسن اللي معك في الحجاز أحسن اللي معك في الكوف هذه أقوال رجال زمانه ومن ينظر إليه ومن هم ثقة عند الأمة جميعها قد نصحوا له وبيّنوا ما غبّت مسيره إلى العراق ولكنه كان سائرا إلى أمر الله الذي لابد له فذهابه غلط لما كان عليه العراق ولما يحدث من فتنة ولم يتضح الأمر بعد ولخروجه مع نسائه واهل بيته وهو يعلم أنه قادم على قتال ولخروجه على الحاك إلا أن حبنا له حيث كان ذاك أفضل من على الأرض وحبنا لآل البيت جميعا ولبشاعة النكبة التي حلت به وبمن معه جعلنا كل ذلك, جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الأسباب يعني بيقول نحن ننظر إلى الأسباب ان فيه خطأ في اختيار ان هو يذهب الى, إلى الكورن لكن فجاعة المصيبة في قتل الحسين واتباعه وكذا جعل الناس تنظر في النتيجة لا ننظروش للاسباب زي نفس القصص دلوقتي كده ما بيحصل ظلم بيحصل كذا كذا يقول ايه شوف يعملوا ايه طب إنت, إما انت كنت السبب انت كنت احد الاسباب فلابد ان انسان ما ينظر في قصة ينظر الى الاسباب النتائج ولا تلهي النتائج بشاعة النتائج عن تحميل السبب أو أن الخطأ كان في هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الظلم البشع قال جعلنا ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الأسباب هذا بالإضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة لهم ده برضو إيه؟ سبب تاني ان مش نتائج بشعة بس لا دابوا لغة فيها يعني ايه كتبت الشيعة اللي هم بقولوا احنا كانوا معاه يعني زعموا بذلك وهم اسلموه الى عدوه صوروا بقى المأساة بقى بقى اضرب في عشرة اضرب في عشرين خلاص فهذا جعل ايه جعل الناس تعاطف مع الحسين رضي الله عنه في النتيجة وينسون أنه أصلا كان مخطئا في خروجه إلى الكوفر كمام؟ لأن كل الصحابة زي ما نصحوه قلوبهم معك وسيفوهم عليك لا تخرج إذا خرجت فلا تخرج بأهلك وصبياتك ثبهم خالف الحسين رضي الله عنه كل ذلك وذهب فكانت هذه النتيجة البشعة ممم سيدنا الحسن كان مات سنة خمسين حسن ابن علي مات سنة خمسين هذا بالإضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة له وصوروا المأساة وغالوا فأدموا القلوب ولم يبق من كتابات وصور غيرها وشاعت بين الناس وأكثر الكتب من ذكرها وأكثر الكتاب من ذكرها مع أنه قد قتل أبوه وهو وشر بالجنة وأفضل منه اللي هو أبو سيدنا الحسين سيدنا عليه قتل لكن لما تيجي في, في تصوير قتل سيدنا عليه قتل وخلاص يضرح للملج إنما في سيدنا الحسين لا مسألة يبالغ فيها فقد قتل أبوه وهو مبشر بالجنة وأفضل منه ولم يذكر عن مقتله مثل هذا ومن قبل قتل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كل ده القتل أيضا ولكن التصوير قمخة الحسين أعظم صار الحسين رضي الله عنه نحو الكوفة حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له أين تريد قال أريد هذا المصر أي هذا البلد قال له ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرا أرجوه أريد الجاي من, من مكان الورح يقول ما فيش حد معك خالص فيش أي خير يرجى من هؤلاء فهم أن يرجع هم الحسين رضي الله أن يرجع كما نصحه عبد الله بن موطيع عندما التقى به في الطريق على ماء من مياه العرب فلما رأى عبد الله الحسين قام إليه وقال بأبي أنت وأمي يابن يا رسول الله ما أقدمك واحتم له فأنزله فقال له الحسين كان من موت معاوية ما قد بلغك فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسه فقال له عبد الله بن موطيع أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك أنشدك الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلون لك ولئن قتلوك لا يهابون, بعد لا يهابون بعدك أحدا أبدا أنت الرأس فلما تقتل خلاص أي حد غيرك أقل منك فبالتالي لن يهاب أي أحد بعدك والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرض لبني أمين قال فأبى إلا أن يمضي وكان معه إخوة مسلم ابن عقيد فقالوا والله لا نرجع حتى نصيب بأثرنا أو نقتل فقال لا خير في الحياة بعدكم نصيب بثأرنا صح خطأ مطبعي حتى نصيب بثأرنا فقال لا خير في الحياة بعدكم فسار فلقيته أوائل خير عبيد الله بن زياد فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء وكان أصحابه فلما رأى خير عبيد الله بن زياد قادم عليه رح فين رحل إلى وكان أصحابه 45 فارساً ومئة راجل 45 فارس يركوون على الفرس ومئة راجل يعني يمشون عليه على, على أخدام يبا كل القصة 145 وكان على رأس جند عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقص ولم يكن التفاهم بين الطرفين إذ إن أصحاب المصالح في جيش بن زياد والغوغائيين قد نشبوا القتال قاتل الحسين من معه قتال مستميتا وقتال الأبطال الذين يندروا أن يكونوا مثله ولكن الكثرة غلبت الشجاعة الكثرة غلبت الشجاعة الشجاعة 145 لكن التنين إيه ألا وكان الذي تولى قتل الحسين رضي الله عنه شمر ابن ذي الجوش وحمل رأس الحسين إلى ابن زياد وكذلك حرمه ونساؤه فلما وضع الرأس بين يدي ابن زياد جعل ينكت بقضيب ويقول إن أبا عبد الله قد كان شمت وأمر, وأمر لنساء الحسين بمنزل في مكان منعزل وأجرى عليهن رزقا وأمر لهن بنفقة وكسوة فالف انطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن, أبي أو ابن, ابن جعفر فأتى يا رجل من طيب فلجأ إليه وضرب عناقهما وجاء برؤوسهما حتى وضعهما بين يدي ابن زياد قال فهم بضرب عنقه وأمر بداره فهده كان مقتل حسين رضي الله عنه في عاشراء عشر المحرم سنة 61 هجلي وحبل رأس الحسين وسرحت نسائه إلى يزيد بالشام فلما وضع بين يديه بكى وقال لو كان بينه وبينه رحم ما فعل هذا وقد أكرم أهل الحسين ثم سرحهم إلى المدينة مع رفقة لهم حتى بلغوها ولما وصل خبر مقتل حسين بن علي إلى الحجاز أعلن عبد الله بن الزبير خالع يزيد وبدأ يأخذ البيعة لنفسه من الناس ولاحظ أن نصح عبد الله بن الزبير كان من من نصح من الحسين برضه بعدم الخروج يعني وكان ذلك سببا في عزل عمر بن سعيد بن العاص عن الحجاز وتولية الوليد بن عطل بن أبي سفيان مكانا ثم لم يلبث أن عزله وأمر عثمان بن محمد بن أبي سفيان وكثر الحديث في المدينة عن يزيد فأرسل إليهم النعمان بن بشير يحذرهم الفتنة ويذكرهم الطاعة فأبوا عليه ثم أعلنوا خلع يزيد وبايعوا عبد الله بن حنظلة ووثبوا على عثمان بن محمد بن أبي سفيان والي يزيد ثم حاصروا بني أمية في دار مروان بن الحكم وكان عددهم حوالي ألف شخص أخبر يزيد بالخبر فأرسل إليهم جيشا عليه مسلم بن عقبة المري وإن حدث عليه حدث فالأمير حسين بن نمير السكون يعني النائب بتاعه وأقبل مسلم بن عقبة بالجيش والتقى ببني أمية بوادي القرى وقد أخرجهم أهل المدينة وصل مسلم ابن عقب المر إلى المدينة فأمهل أهلها ثلاثة أيام فأبوا إلى القتال وكان عليهم عبد الله بن حنظله الأنصاري وعبد الله بن مطلع ومعقل بن سنان وعبد الرحمن بن زهير بن عوف وكان مجيء مسلم عن طريق الحرة الشرقية وقعت الوقعة وكانت في أواخذ الحجة من سنة 63 للهجرة وقتل أكثر سادة أهل المدينة في هذه الوقعة ليسمائه وقعت الحر وقعت إليه الحرب عشان كانوا نقوله في جولة بني أمية إن أكبر شيء من الأشياء الصعبة يعني مقطع الحسين 63 وموقعة الحرة سنته 63 ماشي كانوا إيه اللي هم أنصار بخايا أنصار الحسين في المدينة فيعني قتل منهم أيضا كثير من سادة قتل الكثير من سادة أهل المدينة في هذه الوقت ولما انتهى مسلم بن المري من المدينة اتجه بجنده نحو مكة يريد عبد الله بن الزبين وخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي ولم يقطع مسلم مسافة حتى نزل به الموت فتولى أمر الجند بعده الحسين بن ممير السفوني حسب وصية زيد بن معاوية فسار إلى مكة وقد بايع أهلها والحجاز كله عبد الله بن الزبير فهو ذهب إلى مكة أن أهل مكة والحجاز كله بايع من عبد الله بن الزبير فقومه بن الزبير وقتل من أصحابه المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وأخوه المنذر بن الزبير واستمر القتال باقية المحرم وصفر من سنة 64 وفي أوائل الحرة كانت في ايه في اواخر زلحية سنة 63 محرة مصفر في 64 الحرب فين؟ في مكة عند عبدالله بن الزباية وفي اوائل ربيع الاول قذف البيت بالمنجنيق واحرق بالنار ثم جاءهم نعي يزيد في مطلع ربيع الثاني وقد توفي في 14 ربيع الاول توفي يزيد واهل الشام يحاصرون اهل مكة وابن الزبير أهل الشام يحاصرون أهل مكة وابن الزبير ووصل الخبر إلى ابن الزبير قبل أن يصل إلى أهل الشام اللي هو مقتل يزيد أو موت يزيد فناداهم أهل مكة لماذا تقاتلون لقد هلك يزيد فلم يصدقوا منهم واستمروا في قتالهم فلما تأكدوا من النبأ توقفوا عن القتال بعصين ابن نمير إلى عبد الله بن الزبير والتقى معه وقال له إن يكو هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر يبدأ البداية ان ذا كان من جند يزيد ابن معاوية اللي هو مرسل لمكة عشان يقاتل ابن الزبير أول معرف إن يزيد مات إذا به الآن يبايع إيه؟ يقول له قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر هلما فلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم يعني ذو أحسن ناس في الشام فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة يريدي أن أقول له إيه؟ بلاش أخذ بالثقر من قتل منك أعف بقى خلاص عشان أمور تستقر ولا تقتل أحد وإنما أمنهم أعطهم الأمان ولكن ابن الزبير خشي من الذهاب إلى الشام ولم يرغب في مغادرة مكة التي احتمى بها وكان رأي الحسين أن هناك بالشام من يطالب بالخلافة فماذا يكون موقفه أما إذا ذهب عبد الله بن الزبير فإنه لن يطالب فيها أحد لما كانت ابن الزبير أولا ولعدم وجود أبناء كبار ليزيد أو أحد من أسرته يفكر في هذا الأرض ولما لم يتفق ابن الزبير والحسين بن نمي سار جيش الشام إلى بلدهم تاركين الحجازة مبايعا لابن الزبير كلام ده سنة كامر في ربيع الثاني سنة 64 ماشي؟ الخوارج بعد أن هزم الخوارج بهزم الخوارج جيش عبد عباد الله بن زياد بآسك أرسل لهم عباد بن الأخضر التميمي على رأس ثلاثة آلاف مقاتل فاستطاع أن يبيد الخوارج أن يبيد الخوارج الذين كانوا بإمرة أبي بلال مرداس بن أديا ذلك عام واحد ستة وبعد مقتل حسين ثار أبو طالود نجدة بن عامر الحنفي اللي هم ينسب له النجدات النجدات دل طائفة من طائف طائف الخوارج ينسب إلى نجدة بن عامر الحنفي وكان قد ثار إلى البصرة مع نافع ابن الأزم ثم خالفه ورجع إلى نجد فاستولى عليها واستقل بها وأصبح وسط جزيرة العرب وشرقيها مسرح نشاط الخوارج أصبح وسط جزيرة العرب وشرقيها مسرح نشاط الخوارج وبعض ما قضي عليهم في سنة 61 عاد مرة أخرى نجد بن عامر الحنفي وقد صار إلى البصرة ثم خالفه مع نفع بن أزرق وخالفه ثم رجع إلى نجد فاستولى إيه عليها واستقلبها يبقى أصبح في يعني منطقة الخوارج في نجد في وسط الجزر العربية ما زالت للخوارج طيب عبد الله بن الزبير هيبقى كده خليفة أو طبعا مش من الدول الأموية مش من ضمن إيه خلفاء بني أمي لكنه كده يعتبر كأنه حاكم متغل أنه بايع يعني طلب البيع عن الأهل مكة فبايعوا بقوة وأصبح إيه وأهل الشام أيضا يعني بعضهم بايعه زي اللي هو إيه اللي كان جاي عشان يقترب لو مسلم ابن عقب المير أو حصير ابن نمير حصير ابن نمير عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب كان أبوه الزبير أحد السابقين في الإسلام أسلم ولما يتجاوز الخمسة عشر من عمره وهو بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللوائه الزبير صفية بنت عبد المطالب هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت يوم أحد وبايعه على الموت كل دعا من؟ عن الزبير مش عبد الله أمه أسماء بنت أي بكر الصديق أسلمت قديمة بمكة وبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذات النطاقين يا أخت سيدة عائشة لك من الأب يعني أم اسماء ليست هي أم عائشة رضي الله عنه وأم أسماء كانت كافرة وهي التي نزل فيها قوله تبارك تعالى لا ينهاكم الله من الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصد أما أم عائشة رضو عنها فاسمها أم رومان وكانت مسلمة خلاص يبقى أسماء أخت عائشة رضي الله عنهما من, الإيه؟ من الأرض هي ذات النطاقين أخذت نطاقها فشقته اثنين فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عصابا لقربته, لقربته ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار فسميت ذات النطاقين وماتت عام 73 بعد مقتل ابنها عبد الله بمدة وجيزة وهي آخر من مات من المهاجرات آخر من مات عبدالله بن الزبير متى ولد ولد في قباء اول مقدمه من مدينة مهاجري يعني بيقوله في سنة واحد هجري خلاص أول مقدمه خلاص هجرت أمه أسماء وهي حامل به فنزلت بقباء فولدته ثم أتت به إلى رسول الله صلى الله وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة ثم تفل فيه فيه فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه ودعا له وتبرك عليه وسماه عبد الله وكانه بأبي باكر فكان أول مولود ولد في الإسلام كده إيه؟ أول مولود ولد في الإسلام في الـ في الـ بعد الهجرة في المدينة هو من؟ عبد الله بالصبر فرح المسلمون بولادته لأن يهود زعمت أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في المدينة عن كأنه ولدته فيها انتصار للمسلمين على اعتقاد اليهود يقولوا أن اليهود سحروا المهاجرين لجي من مكة فبالتالي لن يولد لمهاجري في المدينة فحصل أن ولد عبد الله بن الزبير وهو أبوه وأمه من المهاجرين فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمين ولما ولد ابن الزبير كبر المسلم وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي الله عنه, عنه وطاف به في المدينة ليشتهر أمر ميلاده على خلاف ما زعمت يهود وعندما ترعرع كلم رسول الله في غلمة منهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمر بن أبي مسلمة فقيل رسول الله لا وبايعتهم فتصيبهم, فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعوا تراجعوا يعني تردادوا واختحم عبد الله بن الزبيرة فتبسم رسوله وسلم وقال إنه ابن أبيه وبايعه وهو صحابي جليل روى عن رسوله وسلم ثلاثة وثلاثين حديثا وروى عن أبيه وعمر وعثمان وبرضه من القصة التي أخذناها في افتداء كثير قصة مع عمر بن من خطاب الله عنه وكان سيدنا عمر بيمر في الطرقات فالأولاد بيلعبه فكله هرب أو المشافه معادة مين عبدالله بن الزبير هو صغير فقال له إيه لما لم تفر مثل أصحابك قال يا أمير الممين ليست الطريقة الطريق ضيقة فأوسعها لك ها؟ ولم, أ... ولم أذنب ذنبا فأخافك كله بساطة أهرب ليه ولمش أعملش حي غلط والطريق إيه؟ واسع فيعني أعجب به عمر بن خطاب رضا وكان صغير طيب قاتل البربر مع عبد الله بن سعد بن أبي صرح وشهد اليرموت مع أبيه وصغير وحضر خطبة عمر بن الجابية دافع عن سيدنا عثمان يوم الدار وجرح يومئذ بضع عشرة جراحة وكان على الراجلة يوم الجمل ومشى إلى الأشتر النخعي يومئذ فضربه الأشتر على رأسه فجرحاه جرحا شديدا وضرب عبد الله الأشتر ضربة خفيفة واعتنق كل واحد منهما صاحبه وخر إلى الأرض يعتركاني فقال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي وجرح يوم ذاك تسع عشرة جراحة ووجد بين القتلى وبه رمق وقد أعطت عائشة تود الله عنها لمن بشرها بأنه لم يقتل عشرة آلاف درهم وسجدت لله شكرا خالته فكانت تحبه حبا شهيدا فهو ابن أختها وكان عزيزا عليه قتل البربر مع عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقتل القائد البزنطي جورجير في موقعة سبيطلة عام 27 هجري وقدم إلى دمشق ليغزو لغزو القسطنطينية يم عبد الله بن أبي صفيان رضي الله عنه كان عارضة عبد الله بن الزبيل خفيفين وما اكتملت لحياته حتى بلغ الستين وكان نحيفا ذا أنف كثير السجود ولا ينازع, ولا ينازع في ثلاثة يعني مقدم وسابق في ثلاث أشياء العبادة والشجاعة والفصحة قال حمد بن زيد عن ثابت القناني قال كنت أمر بعبد الله بن الزبير ويصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال الأعمش عن يحيى بن وثاب كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط يعني كأنه حائط ما بتحركش وقال غيره كان ابن الزبير يقوم ليلة حتى يصبح ويركع ليلة حتى يصبح ويسيد ليلة حتى يصبح وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله قانتا لله صائما في الهواجر من مخافة الله ابن حواري رسول الله وأمه بنت الصديق وخالته عائشة حبيبة حبيب الله زوجة رسول الله فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله وكان صييتا إذا خطب تجاوبه الجبلان أبو قبيس وإيه وزروران وكان آدم نحيفا ليس بالطويل آدم يعني إيه أسبس شوي وكان بين عينيه اثر السجود كثير العبادة مجتهدا شهما فصيحا صوما قوما شهيدا بأس ذا أنفا له نفس شريفة وهمة عالية وكان خفيف لحية ليس في وجه من الشعر إلا قليلا بعث عبد الله بن سعد بن أبي صرح بالبشارة بانتصار المسلمين على البربر وقتل ملكه وأخذ, وأخذ غنائم كثيرة مع ابن الزبير الخريفة عثمان بن عفان وضع الله عنه فقص على عثمان الخبر وكيف جرى فقال له عثمان إذا استطعت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبر قال نعم فصعد ابن الزبير فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى قال عبد الله فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضر فلما تبينت في وجهي وجهه كاد أن يرتجع علي في الكلام أن يرتجع علي في الكلام من هيبتي في قلبه فرمزني بعينه وأشار إلي ليحصني فمضيت في الخطبة كما كنت فلما نزلت قال والله لك أني أسمع خطبة أبي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بني كان رضي الله عنه فالس الخلفاء لا يوازيه أحد وقد روى الطبراني عن إسحاق بن أبي إسحاق قال أنا حاضر مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام يوم قتل جعلت الجيوش تدخل من أباب المسجد وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهم فبينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد فوقعت على رأسه فصرعته يعني شباك شباك المسجد ووقع عليه ويتمثل بهذه الأبيات أسماء اسماء لا تبكيني اسماء أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لأن لانت به يميني ينادي على أمه أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم اللي هو السيف يعني لانت به يميني يعني أضرب به كيفما أشاب وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس وراجل فيحملون عليهم فيتفرقون عنه يمين من الشمال ولا يثبت له أحد هذا من قوة وشجاعة وكانت أباب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب بن الزبير وكان لأهل حمص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة والأهل دمشق باب بني شيبة والأهل أردن باب الصفة والأهل فلسطين باب بني جمح والأهل قنسرين باب بني سه كلها أباب للمسجد الحرام كلها يوم حصرة وسيدنا عبدالله الزبير داخل البسك وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد وكان الحجاج وطارق ابن عمر في ناحية الأبطح وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرقهم وبدد شملهم وبويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64 في, في, في ربيع, ربيع التالي وبقي حتى قتل سنة 73 يبقى من 64 إلى 73 كم سنة؟ 9 سنة وحجب الناس كل هذه المدة وبنى الكعبة أيام خلافته وكساها الحرير وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح يعني زي مثلا الخيش حاجات بالية بسيطة لكن هو كساها الحرير والتهم بالبخل وعدم معرفته بتدبير الأمور والنظر بعيدا فرغم أن معظم الأمصار الإسلامية قد باعته بالخلافة ولم يبقى مع مروان بن الحكم سوى يزء صغير من بلد الشام ومع هذا فقد بدأ يتوسع ملكه مروان وتنكمش خلافة بن الزبير حتى قضى عليه لأنه لم يدري كيف يسوس الأم خلاص نخف عند الإيه دي مقدمة كده عن سيدنا بن الزبير أولاده بقى وإخوته وأهم شيء للبيعة وفترة خلافته كيف كانت أقول قولي هذا أستفى الله